سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرمك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى